أنت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب السمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد اهلتوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء في العون وما قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لم تغنى أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكيرة وتعيها ذن وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 إني ظلنت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هني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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ كَذِبِينَ وَإِنَّ غُلَّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Allahu akbar